وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثمّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطْونِ أُمْمَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ كم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم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 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ لَّهُمْ غُرَفٌ مِّن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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج, ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له مِنْ هَادٍ أَفَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فَأَذَاقَهُمُ الله الخزي في الحياة الدنيا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 ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين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 قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره, هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ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 أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرتا ان تقول نفسي يا حسره ولا ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين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 اعبود أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت, ليحبطن عملك, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بنبيين والشهداء بنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.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 ثنا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين